أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَدَاءُ الشَّرَاعِ الْمُؤْمِنِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُطْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِينُونَ يرد زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون لا إِنَّكَ لهم شُرُر لا ذَبِّهُمْ في الآخرة هم الأخسرون ت kan منها biix comme B și la Moon mm -hmm. يَا ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ كِتَابِي وقال هذا سحر مبين وقعد بها واستيقلتها انفسهم ظلما وغلوها كان عبده السديد ولقد أتينا دار شليمان علّه فقال الحمد لله الذي فضلنا. فلسس لي يا رضا مدى قوال يا Ve hışıreli Süleyman <gülüyor> cünudu minel zinni vel insi ve قالت نملة يا أيها النمل كل مساكنكم لا يخبرن. فبثت مضاعكا من قبلها وقال رب أرضعني أن أشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رَغِبَ عَنِ الذِّلَّةِ بَأْسًا أَعْمَلُ صَالِحًا عَن تَقوَى أَرْقِلْنِي لَا أُرْقِلُ بِرَحْمَتِكَ في عبادك Allah'a lüzum